ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو لعنو في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا بما كانوا يعملون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 ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن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 أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن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 وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَالَّذِينَ اسْتَعْفَفُوا يُرْزُقُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَظِيمٌ